هل للمحرام يا ابن عمي تراهل واستهل طلبة طلبة يا ابن عمي منفذ بالعزل ايش هالطلبة اه جيب لي ثوب نسوأ لها النسوان تلبس الشعر سادلت بلبسوا بدخل الماتيم واحتض بعز وثوى ترح من المدينة جميع الاه و ما قدران البس الزينا يا اختج بين لماذا ترى يترز الزهراء بالشوق <تصفيق> آه ترى الزهره الليالي لا بس تجر ون على وتجر والنعلى الأولى قاعدة بوسطة الماتام والدمع من آيه وويلة يا زهراء متن حتى صوت الشباب اسمعها قال التنظر من يساعدني على مصيبه فتح ايساعدون بع المصيبه معتل اي والشفاعه تصير عندي وابعد خير العمل انا باعد لك هالشطر ها بس لا تخيب ظني ولي واش يا زهره مرامي بالماء تمتن حبيب قالت تنظر مني عدني على مصيبة ساعدوني وساعدوها ساعدوني بهالمصيب وهملوني والشفاعه تصير عندي وابعلي خيره لا تلوموني يا امصاب يمصابن فوي جم شباب ابكر ولا وشم من رضي وشم يدي ما تدوس خلال عدى وحدة باللي ذوبتني شلان شالوها بجمع ويلي ويلي ويلي وقت عائد ذيك الفيافي ويذيك ليتام ولا ليتام وما بلد مروا عليه لكن الأعظم الشام ماكو أعظم من الشام وكل بلد مروا عليه لكن الأعظم الشام وكل يتيمة صيح منهم يضربوها على الهام والعليل من المصيبة يأذاب قلبة وانتحة